رب العالمين و ا ل ص ل ا ة و السلام على سيدنا محمد النبي الأمي و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن ذكرنا في الدرس الماضي أ ن ه يستحب ل ل إ م ا م أ و منصوبه أ ن يخطب ب م س ك في س ا ب ذي للحج بعد ا ل ص ل ا ة الظهر خ ط ب ة ف ر د ة ي أ م ر فيها الحجاج بالغدو إ ل ى مينا و يعلمهم ما أ م ا م ه م من المناسك و يخرج بهم في اليوم الثامن إ ل ى منى ويبيتون بها ف إ ذ ا طلعت الشمس قصدوا عرفات وقبل أ ن يدخلوا عرفات يذهبون إ ل ى مسجد نميره حتى تزول الشمس وبعد ذلك يصلون والظهر والعصر جمع تقديم وبعد الصلاة والخطبة يذهبون إلى عرفة ويقفون فيها إلى الغروب ويذكرون الصلاة فيها الله تعالى إلى إلى عرفة جمع تقديم ويدعونه و ي ك س ر و ن ا ل ت ه ل ي ب ف إ ذ ا غربت الشمس في يوم التاسع من ذي ا ل ح ج ة وبعد الوقوف ب ع ر ف ة قصدوا م ز د ل ف ة ينتقلون من ع ر ف ة إ ل ى م ز د ل ف ة م ر ن على طريق م أ ز م ي ن وهو بين الجبلين ويمشون وعليهم س ت ك ي ن ة والوقار الا إ ذ ا وجدوا ف ر ج ة ومتسعا ف إ ن ه م يسرعون فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وجد ف ر ج ة نص أي أسرع ومزدلفه م ش ت ق ة من الازدلاف وهو التقرب ل أ ن الحجاج يتقربون منها إ ل ى منى والازدلاف التقرب ومنه قوله تعالى وأزدفت الجنة للمتقين وقيل أ ز د ف ت ت الجنة ل ل م ن و ق ي لان أ ن ل ل ن يجتمعون ا بها س سميت مزدرفة أ الناس يجتمعون بها يعني سميت والاجتماع هو الازدلاف ومنه قوله تعالى وازلفنا سمى ا ل آ خ ر ي ن أ ي جمعناهم وقيل أ ي في سبب تسميتها ب ا ل م ز د ل ف ة قيل لمجيء الناس إ ل ي ه ا في زلف ة من الليل أي ي ساعات من الليل وتسمى ا ل م ز د ل ف ة أ ي ض ا جمعا وسميت بذلك لاجتماع الناس بها ويؤخرون ف ل ا المغرب ل أ ن ه م س ي ن ط ج ق و ن من ع ر ف ة بعد غروب الشمس فيؤخرون ص ل ا ة المغرب ليصلوها مع العشاء ب م ز د ل ف ه جمع ت أ خ ي ر اتباعا للنبي صلى الله للنبي عليه صلى وهذا س ل م فيما ا ر و البخاري ومسلم و ه أ ي ت أ خ ي ر المغرب إ ل ى وقت العشاء و ص ل ا ة جمع ا ل ت أ خ ي ر امنوا فواتى وقت اختيار العشاء ووقت الاختيار في ص ل ا ة العشاء كما ذكرنا عند الكلام على مواقيت ا ل ص ل ا ة و الثلث ا ل أ و ل من الليل يوجد عندنا بالصلاه وقت ف ض ي ل ة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت ك ر ا ه ة ووقت ح ر م ة فوقت ا ل ف ض ي ل ة في ص ل ا ة العشاء هو أ ن ي ص ل و ا على وقتها في ا ل ن س ج د مع ا ل إ م ا م ووقت الاختيار إ ل ى ثلث الليل فيذهبون إ ل ى ا ل م ز د ل ف ة ويؤخرون المغرب إ ل ى ص ل ا ة العشاء ويجمعون جمع ت أ خ ي ر في ا ل م ز د ل ف ة إ ن أ م ن و ا ف و ا ت وقت الاختيار في صلاه العشاء ب أ ن كان الطريق م ت ف ع ا و أ م ا إ ذ ا عرفوا ب أ ن ه م سوف لا يتمكنون من صلاه المغرب والعشاء جمع تأخير في ل م الذلفة في وقت الاختيار في صلاه العشاء فيصلونها في الطريق حفاظا على فضيله الوقت ل أ ن ه م ن المحتمل أن لا يصلوا الا يصلوا إ ل ا مع الفجر أ و قبل الفجر بقليل فيفوت وقت الاختيار ويفوت حتى وقت الجواز في بعض الحالات حسب ا ل ز ح ا م و ش د ة الناس في هذه ا ل أ ي ا م في كثير ما ن ل ن ا ما س يصلون إ ل ا م ت ر خ ي ن وبناء على ذلك إ ذ ا عرفوا أ ن ه م س ي ص ل و ن م ز د ل ف ة و ي ت م ت ن و ن فيها من صلاه المغرب مع العشاء جمع ت أ خ ي ر في وقت الاختيار فهذا هو ا ل أ ف ض ل وأما إذا عرفوا إذا بالنسبه أ ن وقت ا ا ت ي ا للوقوف ا ي ل ن ا ل م غ ر بعرفه ما هو الواجب الذي يجب على الانسان ان يفعله من حيث الوقوف ما هو الزمن الذي يجب عليه أ ن ي ت غ ي ق ه في ع ر ف ة قال واجب و الوقوف بعرفه حضوره أ د ن ى ل ح ظ ة بعد ذ و ا ل يوم ع ر ف ة مطلق الحضور يجعل ا ل إ ن س ا ن قد شهد الموقف ويجعله واقفا ب ع ر ف ة ويجعله مدركا للحج ب أ ي جزء من أ ج ز ا ء عرفه وقف ف إ ن ه يعتبر مدركا للحج لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف الحج ن وقف ا إ فإنه ن ن س بأسانيب ا رواه、مثلم. وأما الدليل على وجوب الوقوف فما رواه أبو داود وغيره يزرئ وجوب أبو مثلم على ي ح ح ة ا ل عرف من جاء ل ي ل ة جمع أي ليلة سمينا ليلة لأننا مزدرفة ل... زدفة جمع من جمع جاء ليلة جمعين. قبل ط ن و ع تجرب خ د ر ا ت الحج الحج عرفه من جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد أ د ر ك ا ل ح ج ة يعني أ ن ه لا يشترط أ ن يقف من بعد الزوال الى الفجر ففي أ ي وقت من ا ل أ و ق ا ت جاء إ ل ى ع ر ف ة ما دام الفجر لم يطلع ف إ ن ه يعتبر قد أ د ر ك ع ر ف ة الحج ع ر ف ة ل أ ن كل ا ل ن ن ا س ك يمكن أ ن تتدارك الطواف طواف الركن طواف القدوم ليس بركن كما مر معنا وليس بفرد طواف ا ل إ ف ا ض ة يمكن ت أ خ ي ر ه والسعي يمكن ت أ خ ي ر ه وبدانا على ذلك هذان ا ل أ م ر ا ن يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يتداركهما في أ ي وقت ولكن عرفه له زمن معين ف إ ذ ا فات فات الحج فمن أ د ر ك عرفه أ د ر ك الحج لأنه ب ا م س ا ن ي أ ن يتدارك ب ق ي ة ا ل أ ر ق ا م ومن فاته الوقوف ب ع ر ف فاته الحج ل أ ن ه المقصود ا ل أ ع ظ م من الحج ف إ ذ اي ف أي زمن في أ ي وقت من ا ل أ و ق ا ت من زوال الشمس من اليوم التاسع إ ل ى طلوع الفجر في اليوم العاشر منذ ا ل ح ج في أي بين الأوقات وقت من الأوقات ما ه ذ ي الزمنين ن يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يقف ب ع ر ف ة ويعتبر أ ن ه أ د ر ك الحج الحج ع ر ف ة من جاء ل ي ل ة جمع قبل طلوع الفجر فقد أ د ر ك الحج و إ ن كان مارا في طلب ابه له عبد ابه او جمل ناد أ و شارد وكان يتبعه ليصيده او ل ي ن س ك ه فمر ب ع ر ف ة يعتبر مارا بالموقف ويعتبر مار حاجا لكن بشرط و ب بسرط ع ا كونه محرما إ ذ ا كان محرما لابد ان ثياب احرامي مستعدا بمجرد مروره, مروره هذا كافي لان يجعلوا قصدك عارفا بشرط كونه محرما أ ه ل ا للعباده بان يكون صاحيا عاقلا ليس م ج د و ن ا لا مغمى عليه جميع الوقت إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن مغمى عليه جميع الوقت من قبل الزواج إ ل ى ما بعد الفجر ذهب إ ل ى ع ر ف ة ولكنه مغمى عليه قبل الزواج و ا س ت م ر في إ غ م ا ئ ه إلى أن ط ل ع الفجر فهذا لا يعتبر مدركا ل ع ر ف ة ولا يعتبر مدركا للحج لعدم أ ه ل ي ت ه ل ل ع ب ا د ة ونظير هذا ما مر معنا في مباحث الصيام أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ غ م ي عليه قبل الفجر واستمر في إ غ م ا ء ط ي ل ة الوقت إ ل ى أ ن أ ذ ن المغرب ف إ ن ه يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولكنه لو صح في أ ي جزء من أ ج ز ا ء النهار ف إ ن ه يعتبر مدركا للصيام ا وكذلك هنا ح ف أي أ جزء ج ز من ء هذا ا ل ز ن من إلى طروع الفجر فإنه الممتد الزوار الفجر مدركا إلى يعتبر طروع ل ل و قال و و ف بعرفة م بعدم ر ا إجزاء د كما عليه فإنه لا يزئه هذا الوقوف قال انه لا يقع فرضا ولكن صرح به الشيخان إ والإمام م م رحمه كما ا الرافعي النووي الله تعالى قال ا ل صرح به والشيخان إ ذ ا أ ط ل ق ا في المذهب عندنا ف إ ن هذا ا ل إ ط ل ا ق ي ن ط ر ق إ ل ى ا ل إ م ا م ا ل ر ا ج ع ي و ا ل إ م ا م النووي فهما شيخا المذهب وهما ا لا ذ ن النوم النوم النوم لأن النائمة حررا الحج يضر يضر يضر وأما قال لا كما لا الصيام هل في في باس إ م ك ن أن بينما ه عليه يصح المغمى ل بالنوم إ م ك ن أن ه يصح و ي س ع د القدرة ه على أن يصح ل ل قال لا ل ذ ك ا بأس ب ن و ولو كان النوم م ت غ ر ق ا جميع الوقت كما مر معنا في الصيام ولكن ا ل إ ن س ا ن الذي ذهب ل ل ع ب ا د ة كما ذكرنا في الدرس الماضي لا ينام ل أ ن ه يكون مشغولا بذكر الله تعالى ووقت ب ب ا ل ل ت ي ة غ ي ر ذلك أما إذا نام على أما نام الوقوف أنه نام ا فيتحجه مدام نائما ووقت الوقوف من حين الزوال للشمس يوم عرفه ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم وقف كذلك وقال خذوا عني مناسككم ولذلك يبتدئ الوقوف من الزمن الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال قال وتابعه اهل الامصار على ذلك الى يومنا هذا اي ان الوقوف يبتدئ من الزواج من حين زوال الشمس عن كبير السماء اي ببدايه وقت الظهر وفي وجه في المذهب من من عندنا لبعض أن الوقوف يبتدئ مباشرة أم من بعد مضي وقت يمكن ل ل إ ن س ا ن فيه أ ن يصلي الظهر والعصر جمعا مع الخطبتين نحن عندنا في ا ل ت ض ح ي ة إ ذ ا أ ر ا د إ ن س ا ن أ ن يضحي لا يجوز له أ ن يضحي قبل خ ط ب ة فلنفترض أ ن ه لم يحضر ا ل خ ط ب ة ولم يحضر ص ل ا ة العيد هل يستطيع أ ن يضحي بعد الفجر أ و بعد الشروق لا يستطيع أ ن يضحي لا بد أ ن ينتظر زمنا بمقدار ا ل ص ل ا ة والخطبه لو ان حضر خ ط ب ة أم لم يحضرا ه فلو زلح قبل ذلك يعتبر لحما قربه لهذه و ل ا يعتبر ا ض ح ي ة إ ذ ا لابد من مرور زمن ا ل ص ل ا ة و ا ل خ ط ب ة وبعد ذلك يقتل وقت ا ل ا ض ح ي ة بعض أ ص ح ا ب عندنا في المذهب ق ا س ا ل و ق و ف ب ع ر ف ة على ذلك قالوا ناك مرور زمن الشرطة يكفي ل ل ص ل ا ة و ل ل خ ط ب ة وهنا أ ي ض ا ما ي ب د أ وقت الوقوف ب ع ر ف ة من مجرد الزوال و إ ن م ا يشترط فيه أ ن يمر وقت يتسع ل أ د ا ء ص ل ا ة الظهر والعصر قصرا وجمعا مع خطبتين طبعا ما يشترط ما بالخطبة أنها طويلة بالخطبة الخطبة بضع الشرعية لا ما أنها التي لا دقائق نفترض نفترض تستغلط أكثر من بضع دقائق قال و ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يقف إ ل الا بعد ا ص ل ة ا ل ن بعد ي ل الصلاة والسلام صلى ي ه و بنمر ب ع ذلك وقف و ق ا ل خذوا هذا وشيء أولا على وقت أو له بوقت وثانيا مناسككم الكلام قياسا الأضحية الأضحية عني على عليه نجر أن النبي له ص ل ا ة الصلاة والسلام ما وقف إلا بعد الصلاة وبعد ما إلا الخطبة بعد قال ورد هذا هذا الوجه لماذا رد قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقف لكن هل فرض للوقوف أ ن يكون بعد مرور هذا الزمن لا وقف وبعد ا ل ص ل ا ة لكن هل قال إ ن الذين وقفوا قبل ا ل ص ل ا ة لم ت ك ن وقوفهم ف ح ي ح ا ما قال هذا ولذلك رد هذا الوجه الذي اختاره بعض ا ل أ ف ح ا ب بنقل ابن المنذر الإمام بن المنذر بن وابن ل عبد البر بن وغيرهما الاجماع على اعتبار ا ل ز ب ا ل لا غير ن ق ل ا ل ا ج م ا ع على ذلك وما دامت ا ل ا م ة قد اجمعت على هذا فلا يسعنا أ ن نخالف ما اجمعت عليه دمة طيب ل ا ل ن ب ي عليه ا ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س م قدم على الوقوف قال وإنما قدم وإنما الصلاة على صلى الله عليه وسلم الصلاه على الوقوف مراعاه لفضيله اول الوقت لانه يشتغل عنها بالوقوف ولاسيما ان الوقوف سيمتد إ ل ى ظروف ب الشر والصحيح بقاء ق م إلى الشمس ف ج ر النحر يوم أي إلى اليوم ا ا إلى ل ع ر ن ذ الحجة إلى الفجر الحج ع من أ د ر ك ع ر ف ة قبل أ ن يطلع الفجر فقد أ د ر ك ا ل ح ج ة فالوقت يمتد من زوال الشمس يوم التاسع إ ل ى الفجر اليوم العاشر وفي ر و ا ي ة من جاء ع ر ف ة ل ي ل ة جمع قبل طلوع الفجر فقد أ د ر ك ا ل ح ج ة وقال صلى الله عليه وسلم حين خرج ل ل ص ل ا ة ب م د ر ف ة من أ د ر ك معنا هذه ا ل ص ل ا ة و أ ت ى عرفات قبل ذلك ليلا و ن ه التفت ر ا فقد تم حجه وقضى تففه. ما يفعله المحرم عند تحلده من ازاله شعه او وسخ قد علق به فهذا الوقت هو وقت الوجوب ولكن هل يشترط ان يجمع الانسان ما بين النهار والليل زمن الوجوب واسع ي ب د أ من الزواج الى الفجر فهو يشمل النهار ويشمل الليل هل يشترى أ ن يقف ا ل إ ن س ا ن بالجزئين أ ي أ ن يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل أ م أ ن ه ي ك ف ي أ ن يقف في جزء من النهار أ و جزء من الليل نحن ذكرنا قبل قليل أ ن ن ا م أ م و ر و ن ب م ط ل ق الوقوف سواء كان في النهار أ م كان في الليل كما هو في أ ح الحج د ي ث ا ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ا عرف من جاء ل ي ل ة جمع قبل ط ل و ع الفجر فقد أدرك ادرك ل النهار من جاء ليلة وهنا معنا في الأحاديث الحج من قبل يصل ح ج جاء جمع الفجر إذن أن يكون من وهنا معنا من ما مر الحج شرط عرف أدرك عرف وقط فيه في في فقد أن أدرك قد على الحج وفي الروايه الاخرى من ادرك معنا هذه ا ل ص ل ا ة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا, ليلا أو نهارا فقد ادرك الحج فقد الحج تم حجه وقضى ت ف ت ه فاذا الاحاديث م ص ر ح ة بان الانسان اذا ادرك جزءا من النهار او جزءا من الليل ف ق ط ادرك ا ل ح ج ة ولا يشترط ان يجمع ما بين ا ل جزء ئ ي بين ن ج ز من الليل وجزء من النهار ولذلك قال الامام النووي ولو وصف نهارا ثم ث ا ر ق ع ر ف ة قبل الغروب ولم يعد اليها ما رجع الى ع ر ف ة قال هذا مجزئ وحجه صحيح ولا يجب عليه شيء لهذه ا ل ح ا د ي ث ا ل م خ ي ر ة ل ل و قال و ف بين ل ل النهار ي وبين خروجا ل ي ر ليدرك جزءا من خلاف من اوجبه ليس لان قال م بعض لأن الائمه اوجب ان يدرك ا ل إ ن س ا ن جزءا من الليل وجزءا من النهار فخروجا من الخلاف يندب له أ ن يريق دما نحن عندنا ق ا ع د ة ع ا م ة في الفقه ا ل إ س ل ا م ي الخروج من الخلاف متحم ما لم يوقع الانسان في مخالفه د ي ن أن ولذلك لو شرعيه ا نزل منه الدم أصحابنا على أنه ينذب له أن يتوضأ وان كنا لا نعتقد ب أ ن خروج الدم ناقض بالوضوء ولكن خروجا من خلاف أ ب ي حنيفه ة ر ح م الله تعالى وعند أ ب ي ح ن ي ف ة لو أن ر ج لمس ا ل امراه ا أ ج ن ب ي ة من غير حائل يستحب له أ ن يعيد الوضوء وان كان يعتقد أ ن لمس ا ل م ر أ ة للرجل أ و الرجل ل ل م ر أ ة ليس بناقض ا ل و ض و ء إ ل ا أ ن خ ر و ج من الخلاف مستحب وهناك ذلك بعض الفقهاء ذهب إ ل ى انه لا بد أ ن يدرك ا ل إ ن س ا ن جزءا من الليل وجزءا من النهار أ ي يقف قبل المغرب ويستمر إ ل ى أ ن تغرب الشمس عند ذلك يمشي و إ ل ا فقد ترك واجبا ويجب عليه براقة ل د عندنا الأحاديث م كما نحن ك ذ ر ن ا في ه ذ ه الدم ح ي الصحيحة الصريحة النبي عليه ث الصلاة و س لم هذا وإنما الإنسان بين الليل وإنما يجرد خير بين وبين هذا النهار وكلاهما مدرك للحج وقضى ما أ و ج ب ه الله تعالى عليه ولكن يستحب له أ ن يري قدما خروجا من خلاف خروج من أ و ج ب هذا وحتى يقال إ ن ه فعل ما أ م ر به على جميع المذاهب وان إ ع د هذا إذا لم عاد فكان بها عند الغروب وقف ب ع ر ف ة بعد الزوال ثم حدث له ظرف طارئ فخرج من ع ر ف ة ولكنه رجع إ ل ي ه ا قبل الغروب و الى س ت م ر بها إ أ ن غ ر ب ت الشمس قال فلا دم عليه جزما هنا ل أ ن ه جمع ما بين الليل والنهار ونظير لو تجاوز ومن المحظور ويجب لو وكذلك معنا عند المثاني أن الإنسان قلنا لكنه الميقات الميقات يحرم يجب عليه عليه الميقات يجب عليه شيء مر رجع هذا هنا ما الكلام التخب الدم فلا لم على إلى لو أ ن ه خرج من عرف قبل الغروب ثم رجع إ ل ي ه ا واستمر فيها إ ل ى أ ن غربت الشمس فلا دم عليه لزما ل أ ن ه جمع بين الليل والنهار ل أ ن ه أ ي ض ا جمع ما بين الليل والنهار و إ ن لم يكن قد استمر في الوقوف طيله النهار إ ل ى أ ن أ ت ر ك جزءا في الليل لكنه جمع ما بين الليل وما بين النهار هذا ب ا ل ن س ب ة لزمن الوقوف من حيث الواقف لو أ ن الواقفين ب ع ر ف ة أ خ ط أ و ا فبدلا من أ ن يقفوا في اليوم التاسع وقفوا في اليوم الثامن أ و بدلا من أ ن يقفوا في اليوم التاسع وقفوا في اليوم العاشر فكيف يكون الحال فننتهي ن ا ا ل آ ن من كيفيه الوقوف لكن هل نريد إ ذ ا أ غ س ل ا ل إ ن س ا ن في الوقوف ما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة ولاسيما ان الحد لا يتكرر بعض الناس الذين ي أ ت و ن من جنوب شرق ا ز ي ا يجمع و ا ا ل أ م و ا ل ط ي ل ة حياتهم من ج ل ان ياتي الى الحج في هذه ا ل أ ي ا م وفي الزمن الماضي في الزمن الماضي الزمن كان الناس ليس من جنوب شرقياسيا من بلاد الشام يجمعون من ما ف إ ذ ا أ خ ط أ الناس بوقوف عربه ما هو الحكم قال ي خ ت ل ف و ا فيما إ ذ ا كانوا قد ت أ خ ر و ا أ و تقدموا فلو ت أ خ ر و ا وقفوا اليوم العاشر غلطا وفي ظنهم أ ن ه ا ل يوم التاسع كان غم عليهم هلال ذي ا ل ح ج ة ف أ ق ب ل و ا عده ذي ا ل ق ا ع د ة ثلاثين يوما ثم تبين أ ن الهلال أ ه ل ل ي ل ة الثلاثين ف إ ي ن وقفوا في اليوم العاشر ما وقفوا في التاسع قال اجزاءهم الوقوف باجماع إ امك ولخبر ابي داود مرسلا يوم عرفه اليوم الذي يعرف الناس فيه اي الذي يقفون فيه بعرفه والحديث المرسل عند الائمه الثلاثه عند ابي حنيفه وعند مالك وعند أ ح م د رضي الله عنهم ح ج ة بذاته فهم ي ح ت ج ي ن بالمرسل وعند ا ل إ م ا م الشافعي وجماهير المحدثين لا ح ج ة بالمرسل ومن نوع الضعيف ورده ا ل أ ق و ى وقول الاكثر ا ل ش ا ف ع ي وجل اهل الاعثر ولكن ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى قبل الحديث ا ل م ر س ل بشرائط بشروط مختصر هذه الشروط أ ن يتقوى وهنا يتقوى بالاجماع إ ج م ع إ الأمة على أ ن الناس إ ذ ا وقفوا في اليوم العاشر ف إ ن الوقوف ي ج ذ ي ه م فهنا يوجد عندنا إ ج م ا ع ويوجد عندنا خبر مرسل الخبر المرتل خبر عند أبي حنيفة وعند مالك بذاته ما يحتاج إلى الإجماع فإذا انضم الإجماع إلى إليه أبي أحمد جميع عند وعند وعند عند حنيفة حجتان حجة الفقار خبر ما يقوم يقوم خبر قال و ى خبر م لا م يقوّل ل إجماع نعمان ا ا ل إ ج م يقوّل خبر ا ل ق ل ل و ه م لو و ك ف ان القضاء ن قلنا ا ما يقعوا في نفس اللبس في ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة وبناء على ذلك لا ش ب ي د إ ل ى هذا لو قلنا لهم ي ق ض و ه م ر ة ث ا ل ث ة من المحتمل أ ن يقع اللبس في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ولذلك قال إ ذ ا وقفوا في اليوم العاشر ف إ ن الوقوف يجزئهم بالتجمع وعرف اليوم الذي يعرف الناس فيه قال الا أ ن يقلوا على خلاف ا ل ع ا د ة ك أ ن كان في الموقف ع د ة أ ش خ ا ص ل أ ن ه م في هذه ا ل ح ا ل ة ينسبون إلى التقصير. ينسبون الى ت ق ص ي ينسبون ر إ ل التقصير و أ م ا ا ل ج م ع العظيم الهائل فاينسبوا الى التقصير ف إ ذ ا كانوا قله توجب عليهم القضاء ولا يوجد فيهم ش ق ة عندما يكونون أ ف ر ا د ا ق ل ة لا في م ش ق ة في قضائهم بينما عندما يكون عندنا جمع كبير هائل ف ا ل م ش ق ة فيه ظ ا ه ر ة و ا ض ح ة وان وقفوا في اليوم الثامن غلطان هذا إ و ق ف و ا في اليوم العاشر ن وقفوا في اليوم الثامن غلطا بأن شهد شاهدان ب ر ؤ ي ت هلال ذي ا ل ح ج ة ل ي ل ة الثلاثين من ذي ا ل ق ع د ة ثم بانا كافرين أ و فاسقين ما تقبل شهادتهما نحن عندنا ا ل آ ن احتمالان الاحتمال ا ل أ و ل أ ن نعلم قبل الوقوف والاحتمال الثاني أ ن نعلم بعد الوقوف قال إن وقفوا في قبل الوقوف. ان يقفوا عالموا بعد أ ن أ ع ل ن في إ ذ ا ع ا ت في وسائل الاعلام ب أ ن غدا سيكون ودهاها ذ ا الداخل الوقوف وقبل ان يقفوا تبين لهم كفر الشاهدين او تبين لهم في ا ل ص م ا تبين لهم ان ما ظنوه من ان اليوم هو اليوم التاسع انه اليوم الثامن سواء ك ا ن عن طريق الخطا في شعاله او غير اي ضجيج من الوسائل ق ف ياتي ح ا ل ة لما تصل وجب عليهم الوقوف في الوقت ما يذهبون للوقوف ويقفون وينعلموا بعده وقفوا في اليوم الثامن وبعد أ ن وقفوا تبين لهم أ ن اليوم ليس ا ل موقف وقفوا وانتهوا ا ص و ر ه <تصفيق> ل ن ما وقفوا قبل الوقوف تبين لهم ا ل خ ط أ في ا ل ش ه ا د ة او ا ل خ ط أ في ا ل ر ؤ ي ة فيؤخرون الوقوف إ ل ى التاسع ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه م وقفوا كما وقفوا في اليوم العاشر وقفوا وانتهوا وبعد ان انتهوا تبين لهم أ ن وقوفهم كان خ ط أ قال وجب عليهم القضاء لهذه الحجه في عام اخر في الاصح ج ولم يقف الفقهاء ص و ر ة الوقوف قبل الوقت على ص و ر ة الوقوف بعد الوقت قال أ و ل ا ل د ر ة الغلط في التقدم, التقدم. ولاسيما أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان قد وقف متقدما ما درست استماره قائمه لان يعرف خطه التقدم م ا د ر وثانيا ت أ خ ي ر الوقوف إ ذ ا أ خ ر و ا خطا منهم ما م ت ع د وقفوا ا هذا و في العاشر ظنا منهم أ ن الوقوف هو في اليوم التاسع ثم بان انه في العاشر قال هذا جاري على سنن القياس تأخير عبادة ق ا معروف هذا أقرب ل الاحتساب من ق د ي م ه ا عليه ت أ خ ي ر ا ل ع ب ا د ة أ ق ر ب من تقديمها ولذلك لو لم يصلي الانسان ص ل ا ة الظهر في وقتها أ خ ر ه اخرها عن وقتها. بعد الوقت. له ولا يطالب بها يوم القيامة. ولكن يعاقب على ولكن أنه وقتها الوقت وتحتجب ولا يوم القيامة يصليها له بها يطالب أ عن وقتها ويعاقب ومطالب ومطالب عنه هو مطالب, مطالب بالصلاة ومطالب بأدايا بأمرين في وقتها ف إ ذ ا لم يؤدها ي في وقتها أ د ا ه ا بعد وقتها قضاء ً ما يقال له إ ن ك لم تصدق ل ا ولكن يقال له لماذا اخربت ا ل ص ل ا ة عن وقتها ف ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة جاري مع القياس ص ب ي ع ي بينما التقديم عن الوقت توصلنا الظهر قبل وقتها تقديما لا تصح منه ما تصح ويعصي الله تعالى هذا مخالف للقياس وكذلك هنا ت أ خ ي ر ا ل ع ب ا د عن وقتها أ ق ر ب إ ل ى الاحتساب من تقديمها عليه ولذلك يقول العلماء جمع ا ل ت أ خ ي ر في ا ل ص ل ا ة جار على القياس جار على ف ن ن القياس ولكن جمع التقديم ليس على ط ر ي ق ة القياس القياس ي ن ف ي هذا ويمنعه لولا لو ورود النص به ل م ا اجزنا إذن بالاختصار مرة ثانية مرة اذا وقفوا خطا في اليوم العاشر ف إ ن و ا اعتصروا ب ا ل إ ج م ا ع وان وقفوا في اليوم الثامن وعلموا قبل الوقوف يعني إما قبل, أن يقفوا أو قبل زمن الوقوف يعني قبل اليوم التاسع اليوم قبل ي ي ق ق ان يقفوا هم او قبل زمن الوقوف علموا الامر بسيط يقفون في اليوم التاسع و إ ن علموا بعد الوقوف يعني بعد زمن الوقوف بعد اليوم التاسع ف ي هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليهم قضاء الحج بعد ا القادمة ل س ن ة ب أ ن يؤدي الناس مناسك الوقوف ب ع ر ف ة وبعد غروب الشمس يدفعون إلى ينتقل د ف ع و إلى مزدفة ي ن الحجاج جميعا من عرفه الى م ز د ل ف ة ويبيتون بها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وهذا المبيت المزدفة في واجب وليس بركن وبناء على ذلك يجبر تركه ب د م و أ م ا الركن ما يجبر فبناء على القول ب أ ن ه واجب وليس بركن يجبر تركه ب د م وما ه وما و هو زمن الوقوف م ز د ي ف ة هل هناك زمن معين يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يمضيه فيها هل يجب عليه ان ينام معظم الليل أَمْ يكفيه أَمْ يَمُرَّ يَكْفِيْهِ بِمُزْدَرِفَ مُرُورًا قال يكفي في المبيت إِذْ ا ليس م ب ت المراد ب المبيت النوم الفيات هو الدخول في الليل كما قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لو كان المراد بالمبيت النوم كيف يكون كان كيف ساج يكفي في المبيت بها الحصول بها ل ح ظ ة كالوقوف ب ع ر ف ة كما أ ج ز ا الوقوف ل ح ظ ة ب ع ر ف ة أزأ عن الوقوف بعرفة الوقوف كذلك المبيت ب ا ل م ز د ل ف ة ولو ل ح ظ ة واحده يجزئ قال فيكفي المرور بها و إ ن لم يمكن ولكن بشرط ان يكون هذا في بعد نصف الليل بعد نحن ب ا ل ن س ب ة للوقوف ب ع ر ف ة ق ل ن ا لو ادرك النهار لا يجب عليه ان يدرك جزءا من الليل ولكن الافضل ان يدرك و ا ل س ن ة ا ل ك ا م ل ة اما هنا ب م ز د ل ف ة فيجب عليه ان يكون بها في منتصف الليل الثاني ولو ن ح ب ه فلو جاء في منتصف الليل الاول ما يجزئه هذا فاذا بات بها الى منتصف الليل وجب عليه ان يدرك ولو ل ح ظ ة من منتصف الليل الثاني فلو منتصف الليل الأول ومنتصف الليل الثاني بالنهار والليل في الوقوف في عرفة لاختلف مزدرفة عرفة في عرفة يقف في الليل الأول الليل الثاني بالنهار والليل الوضع ليلة لا وما او شبأنا بين بين بينما زمن من نهار زمن ما اي مزدرفة يجزئه يجزئه اي يقف في ا ل منتصف الليل ا ل أ و ل ومنتصف الليل الثاني لابد أ ن يكون وقوفه بها, بعد وقوفه بها بعد منتصف الليل أو مروره ه ف ي او مرور ب ي ة الساعة ا ل ز ا الساعة الثانية ل أمثل ي في ة ع ش لا هذا توقيت رياضي هذا توقيت توقيت ت أخطرعي م ن ص فيها ا ل ل ل حندنا و منتصف ل المغربي م ما س ا ف ة بين ومن ط ر الفجر و وبناء ع هذا الانسان فيقص تختلف ذلك ا ب ي الصيف وما بين الشتاء بناء الليل على طول وقصره بين ومن دفع منها اي من المزدلفه بعد نصف الليل ولم يعد او دفع قبل منتصف الليل خرج من مزلق قبل الليل وعاد اليها قبل الفجر فلا شيء عليك لانه ادرك ج ز ء اما ن نصف ل ل ل الثاني ي في مزدلفة لم لو هو يكن ب ه ا وجاء إ ل ي ه الاولى ك ف فا ه فإذا كان بها خ ر ج منها ثم عاد إ ي الليل الثاني شيء عليه ه ا الفجر فلا قال أما في حالة بعد وقبل منتصف في ل و أ من دفع منها بعد نصف الليل أترك ج ز ء الدليل من نصف ا ل عليهما في البخاري ومسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن س و د ة و أ م سلمه رضي الله تعالى عنهن جميعا أ ف ا ض ت ا في النصف الاخير أ خ ي ر ل ل عليه وسلم بالنصف الأخير في النصف ا أ ب إ ذ ن ه صلى الله عليه وسلم ولم ي أ م ر ه م ا ولا من كان معهما بدمه ما م أ ر م ا ب د م و أ م ا في ا ل ث ا ن ي ة أ ي لو خرج منها ثم عاد إ ل ي ه ا قبل الفجر قال فكما لو دفع من عرف قبل الغروب ثم عاد إ ل ي ه ا قبل الفجر هذه إيه تقال ت ف م ا أنه ن ا ك لا د م ا انه لا دم عليه ومن لم ي ك ن بها في ا ل ن الثاني من ص ف الليل سواء ك ا ن ب هنا ا ا في ل ص ف لا أ أو و ل لم يكن طن نصف ل ل أ و قير م عليه ت ب ر من م ك ن النصف الثاني من بها الليل أراق في وفي دمن و و ج القولان السابقان في الذي لم يجمع بين الليل والنهار ب ع ر ف ة هكذا يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هل يجب عليه ذكرناهما أنه لا يجب عليه يليقه فظاهر الدم لا القولان الذين قبل الوقوف وقلنا لا الدم كلام الإمام النوبي يجب يجب قاسي قريب في يجب بعرفة عندنا استعبابا إنما وإنما هنا أم من صح أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي لا يكون بمزدلفه في النصف الثاني من الليل يندب له أ ن يريد قدما استحبابا وليس واجبا ظاهر الكلام هذا ولذلك ي ق و ل الشيخ ل ا ش ر ب ي ي وقضية ن هذا الكلام ب ب ن ا ء عدمه、زبطنك. يكون مستحباً. كما مستحبا و ترك ل ب بميناء ي ليتعقل فيما ت تعرفا كتبه ة المصنف المنهاج لكن من قال عدا رجح أ ي في التحقيق في ا ل ر و ض ة في المجموع في كل كتبه ا ل ف ق ه ي ة رجح الوجوب قال الدم هنا واجب ا لكن د م هنا واجب ل رجح المصنف فيما عدا ا م ن ه ا ج من كتبه الوجوب وقال ا ل إ م ا م السبكي اي ل ل إ م م ا ا س ب ك أي تقي الدين السبكي و إ ذ ا أ ر ا د التاج يقول ابن السبكي قال التقي السبكي إ ن ه المنصوص في ا ل أ م والصحيح من ج ه ة المذهب ل أ ن ترك الوقوف ب م ز ل ف ة في النصف الثاني من الليل ي ج ب الدم ل أ ن ه ترك واجبا فيجب جبره بدم ا قولان قال النووي ما قال صحيح وبناهما القول فيها وفي وجوبه صحيح يعني على في هذه ا ل م س أ ل ة القولان اللذان ذكرناهما في ع ر ف ة هناك في عندنا قول بالوجوب وقول بعلام الوجوب هناك رجحنا عدم الوجوب نحن بنيناها من حيث وجود القولين فقط ولكن ما بنينا هذه على جلس من حيث الترجيح فالراجح هناك ب ا ب الدم والراجح هنا وجوب الدم قال وبحل القولين أي الدم واجب ولا مندوب حيث لا للإنسان أما المعذور والأعذار ستأتينا الأعذار وبحل منذوب المبيت أي عن الإنسان عذر حيث تتتت بمينة قالوا من ال... قال المعذورين من جاء عرفه ليلا فاشتغل بالوقوف فباستطاعته ب مزدريفة قالوا م م ن ه ن المعذورين والنفاق انتظرت الثاني من وبناء من ما لو خافت المرأة الحزي الى من الليل طوافة لو لو على ذلك تشفع من وتنزل في حتى تدرك حتى تتأخر في الحجل قال مصر مزدريفة تشفع وتطوط و طرق تدرك ركن في تتأخر افاضة حتى حتى هذه لادم عليها اتفاقا ل أ ن ه ا م ع ذ و ر ة في ترك المجيء ب م ز د ل ف ة قال و يسن تقديم النساء والضعف بعد نصف الليل إ ل ى منى وقبل ا ل ج ر ل ي ر م و ج م ر ة ا ل ع ق ب ة قبل زحمه ة الناس لما الصحيحين السيدة عائشة ا ل عن مرت رضي ت ع الناس ى ع ه أن و وأم سلمة رضي الله الله وسلم د ت تعالى ا الله أفاضتا النصف الأخير الله سلمة صلى عليه رضي في عنهن بإذنه ولم ي أ م ر ه م ا ولا من كان معهما بدم、لا. فالنساء و ا ل ض ع ف ة يقدمون بعد منتصف الليل وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أ ن ا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ا ل مزدلفه في ض ع ف ة أ ه ل ه وكان عبد الله بن عباس صغيرا ف إ ذ ا هذا ليس خاصا بالنساء وانما إ ن م خاص إ هو خاص بالنساء و ب ا ل ض ع ف ا بالنساء وبالضعافة م ط قال ق ا و يبقى غيرهم غير النساء يبقى حتى ي ص ل ا ل ص ب ح في مزدلفه لو دفعوا بعد من منتصف الليل جاهز هذا ولكن ا ل أ ف ض ل او المسنون للرجال لمن كان قويا أ ن يبقى حتى ي ص ل ا الصبح ب م ز د ل ف ة م ه ل ف ي ن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم طيب هذا فقط مطلقا بمروطهن والتغريف خصوصيات ليلة مزدريفة ألا ليس من خصوصيات ليلة مزدريفة وإنما التغريف في لينصرفن مستحب وإنما هذا ألا هذا صلاة الفجر مستحب مطلقا. إن كان النساء متلفعات ما الظلث صلاة الفجر يعرفن من من من إن ص ر فالتغليس ن م ت ف ع ا بمروطهن ما يعرفنا من يعرفنا ا ل ع يعرفنا ن تنتهي ويرهبنا بيوتهن من ي ي صلاة الفجر إلى ولا يعرفنا من الغلط ل ا ف غ بالفجر مطلقا متحد ولكنه منصوص عليه ن ه ع هنا بصوره خاصه قال الإمام الشيخ الشربيني وينبغي الحرص وينبغي الصبح على إ ذ ا أ م ض ى ل ح ظ ة في النصف الثاني من الليل في مزدلفه أ ن يدفع منه أ ن يذهب لطوافه فاضه او لغير بقاؤه لصلاة ف ن د ب له أن ح ه ذ ل ه قال الخلاف تعالى فرض على, الرجال وليس متحبا. فرض على الرجال ان يصلوا الصبح مع ا ل إ م ا م الذي يقيم ا ل ح ج ب م ز د ل ف قال ابن حزم ومن لم يفعل ذلك فلا حج له جعله ف ر ض ا وبناء على ذلك قال خروج من الخلاف استحب ل ل إ ن س ا ن أ ن لا يخرج منها حتى يؤدي صلاه الفجر فيها خروج من خلاف ابن حزم ومن تبع ع ب د حزم قال ثم يدفعون إ ل ى منى بعد ذلك بعد ص ل ا ة الفجر يدفعون الى منى وشعارهم الذي يرددونه مع من تقدم من النساء والضعف شعارهم ا ل ت ل ب ي ة والتكبير ت أ س ي ا به صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم و ي أ خ ذ و ن معهم من م ز د ل ف ة ح ف ر ا الذي سيرمون به الجمار لما روى النساء والبيهقي باسناد صحيح عن الفضل بن العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له التقط ن ر ا ل لي حصى قال فلقطت له حصيات مثل ح ص الخدف ظاهر كلام الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ظاهر كلامه ان ل ل تعالى ه ه الحاج ظاهر ك ا ا م ه أن ل ة ي أ خ ذ جميع ح ص ر ن ي ل ج م ر ة ا ل ع ق د ة و ل ر م ي الجمار في أ ي ا م التشريق الثلاثه ة أن يأخذ م ع سبعين ح ص ان سبعة لليوم الأول وواحد وعشرين لليوم و ا ا ي لليوم ا ل ث ا خ ي و ا ل ر ا ع ي م التشريق الحصر و يوم ع م سبعين ي ي ثلاث جمرات حصاء و حصاه قال ظاهر كلام ا ل إ م ا م النووي أنه هنا ظاهر ا لانه ك ل م ل قال و ي أ خ ذ و ن من م ز د ل ف ة ن ذ ب ا ليس وجوبا حصى ر ن ي الرمي قضية جميعي كلام المصنف أخذ جميع ما يرمي به بالحج حصر وهو تبعون قال وهو وجه جزم به في التنبيه ا ل إ م ا م أ ب و اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى و أ ق ر ه ا ل إ م ا م النووي في تصحيح التنبيه اذا هناك ظاهر هنا قد فرح به الإمام اختار ف ي ل ي ا صراحه ل ان ل ت ه ا ل ح ا ش يلتقط سبعين حظا من مزدلفه ة ن ا الكلام ع ا ئ من, يأخذ من, يأخذ من يأخذ الأيام؟ الأيام قال م ي أ خ ذ من م ز د ل س ة ح ص ر رمي ه ل يأخذ ح ص ر م ي اليوم ا ل أ و ل يوم النحر ل ج م ر ة ا ل ع ق ب ة أ م ي أ خ ذ ح ص ر رمي الرمي أ ي ا كلها م الايام ك ر كلها ل الذي و ج ه أقره إمام الحراثي وجزنبيه قال وَجَرَى عَلَيْهِ الشربيني ك لأن الإنسان سبعين من قال لكن ا ل أ ص ح استحباب ا ل أ خ ذ ليوم النحر خ ا ص ة ف ي أ خ ذ كل واحد سبعا فقط راغده ما ي أ خ ذ سبعين ح ص ا قال الإمام النور المجموع والإحتياط ثمانية أن في يزيد يأخذ、ثمانية. فربما سقط منه شيء قال ويكون ت ق ا ليلا كما قاله الجمهور لفراغهم فيه قال ولو أ خ ذ الحصى من غير م ز د ل ف ة جاز كواد محسر او غيره ي طيب بس إذا قلنا الأطرح ن ا حصيات العقبة الجمرات من لرمي جمرة أنه يأخذها يأخذ سبع فقط إ ذ ا ما جرينا على كلام ا ل إ م ا م النووي هنا جرينا على ما رجحه غيره من انه ي أ خ ذ سبع عصيات فقط حين ي أ خ ذ ه ا قال سكت الجمهور عن موضع أ خ ذ ح ف الجمار ل أ ي ا م ا ل ت ش ر ي ف إ ذ ا قلنا بالاصح أ ن ه ا لا ت أ خ ذ من م ز د ل ف ة أ ي خلافا لما صححه النووي في ك ت ا ب تصحيح التنبيه و م جرى عليه في المنازل الكبرى وما يشير الى ظاهر كلامه هنا ان صححنا كلام النووي هنا وفي الاماكن الأخرى التي ا خ ر ى ل ذكرناها ي أ خ ذ سبعين عصابا م ض د ل ف ه وانتهت ا ل م ش ك ل ة وان صححنا القول الثاني من اين ي أ خ ذ ب ق ي ة الحصيات قال الجمهور سكتوا عنه ما تكلموا عنه, ما تكلموا عنه؟ وقال ابن كج وهو من اين ياخذوا ما الحصى ما ت ك ل ه ا م ا م ا ل ز ر عنه ا وقال السبكي تقي الدين لا تؤخذ ل أ ي ا م التشريق إ ل ا من م ن ا كما ر ص عليه ا ل إ م ا م الشافعي في ا ل إ م ل ا ء اذن جماهير أ ص ح ا ب ن ا سكتوا عن مكان أ خ ذ الجمار إ ذ ا لم تؤخذ من م د ل ف ة و ن ك ن ابن ك ش قال تؤخذ من بطن محسر كما ق ا ل عنه ا ل أ ز ر ع والتقي السبكي قال لا تؤخذ من م ن ا من م ن ا كما نص عليه إ م ا م ا ل ش ا ب ع في الدمله قال الشيح الشربيني وغيره من أ ص ح ا ب ن ا في المذهب والظاهر أ ن ا ل س ن ة تحصل ب ا ل أ خ ذ من كل مكان منهما من و ا ج ي محسر ومن م ن ا من أ ي مكان أ خ ذ ه يجزئ ولو أ خ ذ ه من م ز د ل ف ة فهو م ز ئ ايضا من باب عونه قال ويكره اخذ ح ف الجمار من الحل لعدوده عن ا ل ح ر ا م ويكره أ خ ذ من المسجد ل أ ن ه فرش الحرم قال, ويكره أخذها من الحجر. مثل غيره قال وكذا ي ر ه أ خ ه من مثل الحجر الأماكن يكره ا اخذها من كل موضع ن ج ت كما ر نص عليه الامام الشافعي في الام أ م ف إ ذ دفعوا إلى ن ا بعد صلاه الفجر ق ل ن ا يصلون الفجر ثم يدفعون إلى م ن الى فإذا دفعوا إ منى وبلغوا المشعر الحرام وقفوا هناك ندبا ودعوا في المشعر الحرام إ ل ى الاسفار مستقبلين ا ل ق ب ل ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ا ل إ م ا م مسلم ويستقبلون ا ل ق ب ل ة ل أ ن ه ا أ ش ر ف الجهاد و ي ك س ر و ن من قولهم اللهم ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار قالوا لو فاتت هذه السنه ل ن لم يقفوا في المشعر الحرام لم تجبر بدم قال الله تعالى ف إ ذ ا أ ف ض ت م من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم و إ ن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أ ف ي ض من حيث أ ف ا ض الناس واستغفروا الله إ ن الله غفور رحيم ولذلك يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يكثر من ا ل ا ت غ ف ا ر في ذلك الموقف ثم يسيرون ق بعد ل ل ط و الشمس ب ع ا ل إ س ف ا ر وقبل طلوع الشمس ب س ك ي ن ة ووقاف وشعارهم في هذا ا ل ت ل ب ي ة والذكر قال الدمام النووي في المجموع ويكره ت أ خ ي ر السير حتى تطلع الشمس بمجرد الاسفار والدعاء قبل طلوع الشمس يندب لهم أ ن يسيروا إ ل ى م ن ا قال ف إ ذ ا وجدوا ف ر ج ة أ س ر ع و ا ف إ ذ ا بلغوا وادي محسر أ س ر ع و ا في مشيهم إ ن كانوا مشاه وحركوا دوابهم أ و أ س ر ع و ا في سياراتهم إ ن كان ب إ م ك ا ن ه م أ ن يسرعوا بقدر ر م ي ة حجر حتى ي ق ط ع عرض الوادي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال ويقول المار به أ ي بهذا الوادي ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه إ ل ي ك ت ع د قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها ا فما رواه البيهقي رضي الله تعالى عنه قال القاضي تبال أصحابنا أصحاب في المذهب أيضا توفى عام 462 من المذهب عام من رضي الهجرة وهو الوجوه توفى وهو أواخر عنه أصحاب حسين من أيضا أصحاب الوجوه 462 د مع انه من كبارهم وهو من المحشرين من أ ص ح ا ب الوجوه في المذهب قال قاضي حسين في تعليقه ي س ن ب ا ل م ر بوادي محسب أ ن يقول هذا الكلام الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه اتباعا ل ا لعمر رضي الله تعالى عنه ت أ س ي ا ب أ و ل ئ ك السلف فيصلون منها بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع ح ط ي ا ت إ ل ى ج م ر ة العقبه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وهو تحيه م ن ا فلا يبتدئ فيها بغيره وتسمى أ ي ض ا ا ل ج م ر ة الكبرى و ا ل س ن ة ل ر ا م هذه ا ل ج م ر ة أ ن يستقبلها ويجعل مكه عن يساره و م ن ا عن يمينه كما صححه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى تبعا لابن صلاح وقال إ ن ه الصحيح الذي فعله النبي صلى الله فعله صلى عليه وروي س ل ل م أما أيام ا في ت ي ق فقد ق ف ت ا التقبال الكعبة كما على ف بقية الجمرة. وروي الجمرة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أ ن ه م ا لما رميا ج م ر ة ا ل ع ق ب ة قالا اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا